من أسعد الناس الآن بفضل الله جزيلا سنختم سورة النور هذه الليلة بإذن الله نسأل الله تعالى سنختم سورة النور بإذن الله في هذه الليلة إن شاء الله إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك إن الذين يستأذنونك إنما وأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإن يستأذنوك لبعض شأنين فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر واستغفر لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم نادي الآيات, الأيات جدا فيها الأمر بالتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالبرهنة صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله جدا فعلها بالتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه في مجلسه مشيرا مع أن الوحي ينزل عليه والذي أيضا تعليما للأمة قال انما المؤمنون انظر هنا الان يصد في الباب يقول انما المؤمنون انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذن إنما المؤمنون إنما أصلب حصر وخصر كأنه قاد فإن لب الإيمان أس الإيمان وأساسه, وأساسه أصل الإيمان وركنه الركين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى استأذنوا وجعل محل الإيمان أنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتأذبون بأذب راقي لا يذهبون حتى يستأذنون وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الإيمان ويقول النبي لا يمكن أن يقال إيمان بلا علم لا يمكن بحال الأحوال ان يكون ايمان بالعمل كان مدار على قلب علامه الايمان إذا اذا كانوا على مع... علامه الايمانهم اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذن فالاصل في ذلك هو الادب الجم في مساله استئذان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه على امر جامع فلا يكون لهم علامة من علامات الإيمان مثل ما تكون انهم لم يذهبوا حتى يستأذنوا قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين أمانوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم, لم يذهبوا حتى يستأذنوا فهم يجتمعون على أمر طاعة كمجلس علم او مجلس سجر أو جمعة تجمعهم أو التحام في الصف بجهاد في سبيل الله جاء العلاء كلمة الله جاء إذا كانوا معه على أمر جامع أمر الجامعة المسلمين والمؤمنين إذن هو أمر جلس يعني في أمر يتعدى فضله خيره للجمعة وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى استأذنوا قال في السلونا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عوص لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حيث يرى فيعرف أن ما قام ليستأذن فيأذن لمن شاء منهم فالأمر إليه لذلك وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده تعلمون بأن, بأن أهل النفاق والشقاق كانوا يتسللون هروبا قال الله تعالى إنما المؤنون الذين أمانوا بله وعصوره وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا فكان كل واحد منهم يشير إشارة أو يقف موقفا يكون فيه الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل, أن يست... من أجل أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الذين يستأذنون أكأ أولئك الذين يؤمنون بله ورسوله فجعلوا مسألة الاستئذان علامة على الإيمان, مسألة علامة على الإيمان لأنها القياد التام للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة لأنهم يوقرون كلام الله دل, دل في أولا والمسألة أيضا على باب المقاصد والمصالح وهي تنشئة وتربية للأمة بأسرها وأن الله تعالى إذا أراد, أراد لنبي تمكينا جعل له صحبة الخير وإذا أراد بأمير خير جعله بطانة الخير سبحانه جل فعلا لذلك قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بله ورسوله اولا إذا عانا لأمر الله جل فعلا لأنه أمر بذلك ثانيا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوقير والتعذير قال تعذلوه وتوقلوه تسبحوه بكرتا وأصيرا والتسبيح حفرات لله جل في علا قال إن الذين استأذنونك أولئك الذين بنون به ففعل ذلك إذعالا ديمة ديمة. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يقولون بالله ورسوله فجعل علامة فجعل العلامة على ذلك علامة الإيمان الإزعان لربنا الرحمن سبحانه وجل في من علامات الإيمان الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كانوا معه على امر جامع يتادبون ويعذروه وينصرونه وتوقيرا وتب... وت... وتوقيرا وتجبي... وتبجيلا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تتحركون لا تتحركون حتى حتى يستأذنوا والامر الثالث يدل على... على الايمان ايضا لان هذه في ال... الجموع هذه لا تكون بالله للمصالح وتكون المصلحه فيها مصلحه متعدية فالبقاء مع تمني الإصلاح والإحسان للغيس هذه أيضا علامة العلمات الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه قال فإن استأذن فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله أغفر ورحيم قال وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم وانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الله جلال الله أنهم إذا شغلهم شاغل واستأذنوك لبعض شؤونهم ما قال فأذل لهم قال فأذل لمن شئت منهم أولا فيه الأدب كما قال مجاهد غيره أنهم كانوا إذا أراد أحدهم أن يستأذن منه قام فوقف أمام النبي حتى يعلم أنه يريد الاستئذان فهنا إذا أراد الله جعله أو إذا أراد النبي صلى له أذن له وإلا أبقاه إذان قال فإذا استأذنوك لبعض الشقنين فأذن لمن شئت منهم, منهم وهذا كما خلنا اللفت هذه اللفتة عظيمة جدا فأذن لمن شئت منهم لما؟ لأنهم قد يكون لجلسان من لمن فيهم العقل الفадцhave الراجح في المشاورة أو المشورة فيأتي بأمر يكون الخير فيه للعامة فلذلك قال فأذن لمن شئت منهم لا تأذن الجميع بل لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ماتيني ممتين جنيتين ساق بص بص اصلاح. بص اسمعني باش هتكون ممتينة ايه هتكون مياه فاسيين عفوك بل اخوك ماشي رجب ايه؟ عفوان اعتذر لكم ان الذين استأذنونك اولاك الذين يموننا بله ورسولك فاستاذنوا كريما فاستاذنوا كل بعض شائنين فاذل من شئتم منهم لهم الله إن الله واستغفر لهم الله من نظاره روحي واستغفرهم واستغفر لهم الله لانهم خرجوا خرج عن جماعه وخرجوا عن جماعه وخرجوا مع الجماعه هنا مع ان لهم العذر شوف امر الله تعالى استغفر لهم الله ويخشى المر أن يحرم وهذا أيضا يعني صراحه ملفته للقلب والعقل والبدن أنه إذا كان مع مع الجماعه على خير وعلى فاد خير ثم ترسى الجماعه يعني فهذه وان وتبدل له العذر فهذه تنبئ بامر يخشى المرء على نفسه في ذلك زائد اقول دائما من رزقه الله رزقا طيبا في يعني تلكا عنه او او خرج عنه او, أو سقط منه شيء فلا أن يخشع لابد ان يخشى لا بد ان يخشى على نفسه حتى لا يضيع الخير منه لانه تتجذبه آيتان الأهل الأولى المرعبة جدا المرجفة للقلوب في قول رب العالمين سبحانه وجل فعلاء قال قال ولو الْخُرُوجَ لَا عَبْدُوا لَهُ عدة هنا الله عليه يبين لنا بأنه الأمر منهم الأمر منهم أصارة يعني منعهم الله جل فعلاء لأنهم أرادوا الامتناع منعهم الله لأنهم أرادوا الامتناع <تصفيق> لأنهم أرادوا الامتناع قال ولو أرادوا خروج الأعبد الله عدة فالله يبين أنهم ما أردوا ذلك لذلك عطلهم الله جالعверж أوقفهم الله جالعه و صدهم الله جالعه لأنهم ليتوا محلا قابلا لأنهم حقا ما أرادوا خروج ولو أرادوا خروج الأعبد الله ولكن كره الله بطه فصبتهم و قيلة مع القائد لو خرج فيكم ما بكم الا خبال ولا اوضاع ولا اوضاعه خلاص لما شئتم ان واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يعني استغفر لهم يخشى المرء كما قلت حتى لو تبدل له العذر يخشى المرء على نفسه والذي قال الله تعالى امرا نبي قال واستغفر لهم الله استغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هذا أيضا عندما قال أستغفر الله, الله ثم قال إن الله غفور هذه بشارة بشرهم لله جلسة عليها أن الله سيأكل لهم وأن وأنه يعد تخصيرا أن يتركوا النبي الصلاة ويتركوا الجماعة إن كانوا على أمر حيث من امر الطاعة وأن يتركوهم وإن تبتل عز فالله يبشرهم وإن أخذوا في أخذكم لأن هذا سنبه ذنب أو أثر ذنب فإن الله غفور ورحيم قال إِنَّ اللَّهَ غفورَ ورحيم وفيها فضل ال forgiven sanctfad الى النبي صلى الله وسلم وفيها أيضاً الرد علي المتصوفة لكن يا تُرّى كيف الرد علي المتصوفة هنا هذا في الرد علي المتصوفة يا تُرى كيف يكون الرد على المتصوفة هنا رضا و تعالى من الذين استذنوك و أولاك الذين أولاك و رسولي فهذا ستذنوك هذا اللي مشيت منه مستفى الله من الله و الله رسول الله هذا فيه ربط على صحاب الطرق الصوفية لكن السؤال لیکن جی جی منٹ ہے رجاد هو قريبك من شرشال اجاب لكن, لكن فاس قريبه جدا مما مما نريد لكنه سته هذه 12 من وسط. انت انت طيب عشان ال عشان نعم ممتاز هذا الباب في قال اذا لا... جاءك أه... ولو ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فولو ولو, ولو أنفسهم الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تقواه برحيمه يذهبون الى قبر الناس عشان نستغفر لهم هنا لما قال الله تبارك وتعالى قال استغفر, أستغفر لهم الله فكان الاستغفار ارحال طبعا ليست ظاهره لكن هذا الذي اردته هو انه يعقد ما قال الله تبارك وتعالى وانهم في الظرف انفسهم جاءوا وكيف استغفروا الله ده اي انا فكرت جدا في صحيح في فرق اننا كانت قرارة الاجابة ونحن نحن نتخلش كتبية ونحن لا تجعلوا دعاء طبعا هذه قلنا مقتضى ان الله غفور ورحيم ان الله جعله يغسر لهم ويرحمهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء, كدعاء بعضكم بعضا هذه اختلف فيها الرؤلماء على ثلاثة تفسير تفسيرات لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني نهاكم الله جلاله أن تتعرضنوا لإصخاط من الله صلى الله عليه وسلم أتحسبون دعاءه عليكم يكونوا هينا وهذا ما فهمه علي بن الطالب وأيضا سلم سلم من كعب بن ربيعة الاسلامي من كعب الاسلامي نعم كان بينه وبين أبي بكر رضي الله جميع شجرات في أرض الغرض المقصود المعنى لا تجعل النبي يدعو عليكم فدعاء النبي ليس كدعاء غيري فدعوته موجبة فدعوته موجبة يعني ما ما إخبار النبي كدعاء المعنى لو أخبر بهلاك قوم أو دعا على هلاك قوم فدعاءه مستغاد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي دعا موضبة القول الثاني مثلا ابو بكر لما قال ربيعا ابو اسلامي قال امشوا لا راكم ابو بكر فيغضب فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي الوكلي أردي الله أعطى فيغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم قال فياكد صاحبه وقال لثام الرخ ألا أن لا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضهم المعنى الثاني لا قالوا دعاء النبي الرسوله وهذا دعاء الرسول بينكم كدعاء ابا بابا ان يقال يا محمد بد من كون يا ادم كانت تعظم الكني او يا رسول الله والمعنى لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله ايضا في قول لا تجعلوا بها مع رسول بناتنا بها بعضا تكونوا التفسير فيه ايضا لا تتأخروا على النبي ولا تتبعطوا عليه في ذا لا تجعلوا دعاه كدعاء غيب وهذه هي أداة أولا على إعلاء الرتبة ورحة ذلك لنبينا محمد قد أخلم من وسايد البشر أجمعين يابههم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضها فدعا بالله الذين يتسلجون منكم دوا التنقل هو سر خفية وكان هذا من فعل المنافقين يوردون اضروب ان النبي صلى الله عليه وسلم المجلسي دون ان يعلم فيستتلون عند عند الاستفاء عند عند الرحيم يستترون ويصلون خفية يستتر كل واحد منهم مخافة ان انا منه قد يا عالم مديرك تسللون منكم الواد هذا وهذا تهديد لهم فالتهديد شديد وهذه قضيه يا عالم منكم الواد ده بشيء تعميا من أجل أن يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يشهدون الجمعة معهم والنبي يذكرهم يقرأ عليهم الآيات ويؤذبهم ويعلمهم فديعلم مو الذين يتسلمون منكم من هذا فدي الذين يطلقون عن أمرها نصيبهم فتنة يصيبهم عذابهم أليم كانوا يتسلمون يخشون أن تنزفهم الأيات تعيبوا ماهم فيه في ماهم فيه ولذلك إن خافي أخيام أحد دون أن يراه النبي فعل ذلك ولأنه لا يؤمن باليوم الآخر لا يتعبت نهج المراقبة ذلك قد قد يعلم لهم مدينه سلونا منكم رويدا قيلة نزلت في تعالى نزل قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم الوادا وليحظى الذين يخافون عن أمر قال للعلماء كان المنافقون في حطر الخندق ينصركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرقون عن أمر ولا يتسللون بدارك لأنهم قالوا ما وعدم الله ورسوله إلا غرورا وأيضا كانوا يتسللون والنبي يحفر الخندق ليس منهم انزال طال الله الله عليه وسلم قدنا اليوم فليحذر الذين يغربون عن امره اعرف الان الذين يغربون عن امره الهاء اعذن على من الاقص الاقص يام السياق مفسر فليحذر الذين يغربون عن امره كيلو الله سبحانه جل تشدد الله عليهم في الوعيد لان هذا من سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلي الذين فات ف... يعلم الله فات يعلم الله الذين يتسلمون منكم لوادة هذا و... وعيد شديد من الله ذات فعلاء وهذه المجالس ايضا ترتقى على العلم فلا جزء ان يتسلم لوادة لا جزء احد ان يستتب دخولا وخروجا لا جزء ذلك هذا ناشى من الادب هذا ادب المجالس المجلس الاصل الاساس ومجلس النخبة ومجالس العلماء تنذر تنذر مدير مجلس المجلس مجالس العلماء تنذر مدير مجالس العلماء النبي صلى الله عليه وسلم مرعبا إياهم فدي أحد الذين عن أمره الهاء ضمير عائد على الله على عن أمر الله أمركم بتوقيل النبي وتأثيره من صراته معه وقيل الهاء ضمير عائد على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة الذين خلفونه عن أمره ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمركم بطاعته وقد قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فقد قال الله لعلى وما أتاكم الرسول فأذروا من أكب عنه فأنته يا أجوى الذين أمن الله أطيعوا الرسول فرسول. فلاحظة الذين يخرجونها هاملها تصيبهم فتنة واختلقوا ايضا في الفتنة فقال بعضهم الفتنة هي الطلالة وقال بعضهم الفتنة العذاب في الدنيا او البلاء في الدنيا وقال مجاهد الكفر وهذا الاخرد لذلك انهم مالي الطالة اقولونهم احمد هتذرونا الفتنة الفتنة الشرك الفتنة الشرك الفتنة الشرك, الفتنة الشرك لذلك كان الصحابة والكرام من اعظم الناس تمسوكا بالسنة ومن اعظم الناس عملا بالسنة ويشارعون في مرضات الله يجعلها تنفيذ اولا من جميع الله سبحانه هذي حقيا اما ايته فالأحضر دي ما فالبونا هنملي هنصيبهم فتنة بنصيبهم عدابة دي قال هدي معمو أحمد بما انطالف أمره من السلم أخش عالي فتنة تازم فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة والفتنة والضلال والشبك قال مالك عندما قال له الرجل يريد أن يحرمه من قبل طب الميقات قال لا تفعل قال ولم لا زيالك في خير خيران. قال لا تفعل قال لا تفعل أخشى عليك الفتنة وقال أخشى عليك قال ممن هذا خير في خير فقال أنت رأسك رب انتقدمت الامر لما يتقدم لي النبي صلى الله عليه وسلم فلاحنا دينا فتنها ان يصيبهم فتنه عصيبهم عذاب القديم والعذاب القليم القط الدنيا أصيل العذاب القديم هو عذاب كثره والصايح هو عذاب دنيا عذاب كثره اما عذاب الدنيا عذاب التوفيق والهم والهم والحزن وايضا السراب فذا اهل السنة, السنه اهل السنه اهل السنه يعجونه لانه عاد السنه هو في العيش يرتاح ولهو في الأسلواطين ينجو وفي اللحظة تقلقنا في الماء أمنا نسيبه ونفضل نقصيبه وعزام ان ألا إن لله ما في السمات الأرض قد يعلم أنتم عليه وأمر شعورنا ليه فينكون نعمل في الضغط بكل شيء عليه فدع اعلم الله ما أنتم عليه قال الا ان لله ما في, في السموات والارض فالله هو مدخل السموات والارض خالق كل شيء ابدع كل شيء ومالك كل شيء الا ان لله ما في, في السموات والارض قد يعلمه المدينه الذين نفرضون عن أمره أن تصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات وصارتها أيضا فيها لفتة عظيمة جدا بين رفت هذه الآية الأخيرة مع الآيات السابقة سمى الفائدة في قوله ألا تنبيه انتبهوا احذروا ألا إن لله ما في السماوات وصارتها ما الفائدة والعلاقة بين هذه هذه نطق هذه الآية مع الآيات السابقة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فدع عننا الاول الذين تلونون منكم رواه سلاح الذين تتركون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم ع... او يصيبهم عداوه قال ألا ان الله مبتلواكم هذا ارتباطنا بنادي الان هذا فاحنا اشد في قول فاحذروا الذين تركون قولي الى ان لله ما في السماوات وما في الارض علاقتها بالعاية السابقة يعني هم المديدنا صرحت الانه قال حذر وتوعد لمن خالف الأمر فما علاقتها هذا الآية الا ان الله ما في السماوات وما في الارض بقول الى تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدائب عمكم بعضا ودعاء الذين تتسللون منكم الواجهة فاللاحظى الذين خلقون عن امره أنسيوا بكم وعذابون أليم الا ان لله ما في السماوات. هذا الخير وياهكم الظنية فيماً الزبا outfitsهمいて يعاني الركاب لانينها الاكلة فورسوا هو الخ�도 واضي الله وأترى والسوع ولكنين اكون الخاسر لك صاد وحسب الفاولة Vuoi لذي الأكيد فالتأكيد للأيدي الأكيد لأنه القادر على ذلك سبحانه وتعالى هو القادر على أن ينفذ تحديد أولاكم فليحظى الذين يخالفونه عن أمره أن يصيبهم فتنة والله له ملك السعودة وهو مالك الملك والقادر القدير سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن ينفذ ما, ما, ما, ما, ما توعد به فهذا إرعاب ثوق الإرعاب اذكروا بان الله في السماوات وما وما في الارض وايضا فيها ايضا تذكير في بالرجوع اليه جل في علاه الله في السماوات والارض ما انتم عليه يعني يعلم الله في انفسكم وتطوي عليه ضمائركم من ايمان او كفر او اخلاص او رياء او سمعه وهذا أيضا فيها في هذا باب فتعلمه ما انتم يعني إن الله يعلم ما انتم عليه ولذلك ذكر وقالوا يا ما ترجعونا اي فبنبئوا والله بكل شيء علينا فهذا فيه كما قلنا التأكيد على تنفيذ الوعيد وايضا الاحاطة لكل شيء علما ويتواعد ايضا المنافقين على ما سيكون لهم دوما القيامة فالامر جلل لا تجعلوا دعاء الرسولي بينكم لدعاء بعضكم بعضا كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بعدما نزل هذه الآية وأيضا نزل قوم طارعا لها تقفى على صدقه وصف النبي كان أبو بكر ذي العظيم يعني كان الواحد منه إذا تكلم منه أنه سلق من مرة ليفهم ما يريدون وكانوا يخشون على الأبوزن خشية عظيمة لكان من توقير وتعظيم الصحابة لأن النبي سلم الأمر الجلد المغيرة من شعبة لما جاء أورو المساعدة وكان المغيرة ملسما ويقف على رأس النبي وكان أوروى يأخذ بلاحة النبي بيده سيضربه بالقبيعة سبايف ويقول أخر يدك على رسول الله فقال من هذا؟ هذا المغيرة الجعبة قال ايغضر فنزلت مغذاتك الى ايوم الناس يازم وخالوا قال اولا يضع خيابه فوق النبي صلى الله عليه وسلم يظل له وكانوا يقضبون النبي صلى الله عليه وسلم على الاخرسين تعظيما وتوقيرا ولذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأدب مع رسول الله وإن كانوا معه فأدب أحد حتى يلتأذر لا تجعلوا ضعاء الرسول لبعلكم كضعاء بعضكم ضعبا فليعلم الله الذين أتكلمون مثل هذا فليحظن الذين خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ونصيبهم أعزامهم أليم فختم الله الآيات بمثل السماوات إن ألا إنها دائما جواب الأرض ماذا يعلم ما, ما أنتم عليه فهو يعلم ما, ما تظنرنا في أنفسهم فهوما يرجعون عليه وماما يرجعون عليه فينطرهم بمعامل الأطراف بشكل عالي ألفازة والمضاء لا إيمان بلا عمل Jubel uit مع maand erkleppen, ze والعلماء لأمر الوجوب ما لا يخالفونا عن أمر مخالفة السنة مهلكة تم بث النشور ساعة علم الله اللي في علاه ايه ساعة علم الله اللي في علاه الحمد والمنه قد انتهت صوره النور ما اسعدنا اللهم انور علينا انور قلوبنا يا رب العالمين بلاج دخول وسط النور كان في الشمول بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم نعم أهلا صحيح أفضلك الله بطرق بين عاصية البارد للضعف الشري وعلوم الشهوة ما بين المخالفة الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والمصار المعصية أيضا مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الضوء بينهما فالبون قواتها والبون شاسع لأن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستمر بذلك هو يناجع رسول الله مكانته ويناجع الله ربوبيته كمن قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في وراغب عن سنته كما قال فرانا السنت ثلاثة خالف امر الله ذات تعان فالفرق بين من خالف معصيهتا ولبات وشهواته وبين من خالفه من خالفه لرا نيه هناك معصيه خفيه مع المخالفه لا يعلمها الا حين المخنوت فهي معصيه القلب فابليس خالف الامر وقد نقول هذا بخالف الامر والذي كان في حلقة لكن هذا غلبه طبعه والاخر حركه كبره الكبره هو الذي حركه بذلك فكيف معصية القلبية الاعظم في هذا المهل. مع قدفع المال للتعيين في الشركات إن كان هو الحق وهذه الرظيفة هو الذي يستحقها ولا استسعى نفس إليها إلا بذلك عنه أن يصب هذا طبعاً قول لا لم يذهبوا حتى يستأذنوه وخبرها بالإنشاء يعني لا تذهبوا حتى تستأذنوه وهذا على الوجوب هذا على الوجوب وإن كان نهياً فهو على التحيي قلنا المسألة على الكبر على كبر القلوب ليس الإسباب على كبر القلوب طيب كتاب المؤذذ ايضا ما اسعدنا باذن الله نذ